لآن القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م للعلوم ن ي الاسلاميه دعائك رب شركه ق ي وإني ا المغالي و من خفت ا ن ي و ا الهدى شركه دعويه غير و ر ب ض ي ا ي ا ز ك م ي ا إ ن اجتماعي نبشرك لم ن ج ل له قبل من ب س ا ل ا م ض ي ا ه ا ل د ك ت ط ر م و ق <تصفيق> د ر ق ت ب النابلسي و اسماء ل ب الله ا م ك ا ن ا ش ر ق ي ى ولم يمسسني بشرا ولم اكن قيا قال كذلك قال ربك هو علي هيم ولاجعله آ ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا اساقط عليك رطبا جليا فكلي وشعر ش ي ل ه ا و ر م ح ر ا ا الصلاة و ا ل س ك و ة م ا دمت ح ي ا و ب ل ل ب و ا د ت ي و ل م ي ج ع ل ج ب ا ر ا شقيا ا و ل س ل ا م ي وأبصر موسوعه ي النابلسي ك و في ض للعلوم ا م ن ه م يوم الاسلاميه ف رفلة و م سعية. يا ذبة ل شركه ا ل ش ي ط ا إن د ى ش ر ح م د ع ص ي ا ي ا ر ب إ ن ي أ ذ ا أن ي مضمون س ك ع ل ا ج ت ط ا ن و ع ي ا どう موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ي ه 「なぜ 「今日は」<音楽>